لسهن الآب والإذن والروح الخبس الليلة لها مكان. دمنا سبب عيد الرسل أكلمكم في موضوع هو صياد الناس الرسل اختاره السيد المسيح وقال لهم لستم أنتم اختبرتموني بل أنا اختبرتكم اختارهم بينما ليس لكل واحد فيهم مواهب ترشحه لهذا الأمر بل على العقل قال الكتاب انه اختار ضغطاء العالم ليخذي بهم الحكمات واختار ضعفاء العالم ليخذي بهم الأقويات اختار ناس مشغولين بأمور الدنيا اختار مستر اللي كان قعد في مكان الجباية وكان رجل عشار ما كانش فيه في نظر الناس صبيلة تؤثله ان يبقى الرسول العشرين كانوا مكروبين واختار أقول السينة بعد وهو نفس سؤال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان التحط تنوش الله واختار ثومة وهو انسان شكات واختار يوحنا الحبيب واخاه يعقوب ابن جبدي وكانوا نص صيادين وبسطة وكانوا عنافاء لبرجة كانوا مسمينهم قوى مردس يعني ابناء الرعب واختار فترس واخوه انبراوس وكانوا سيدين جهلا برضو وحطف الصيد لما اختارهم كانوا ساشدين ساعتك وقالوا قهرنا الليل كله ولم نصدى شيئا قهرنا الليل كله ولم نصدى شيئا اختار كل هؤلاء وما كان واحد فيهم يفكر في تكريس نفسه لخدمه ربنا ما كانش فيه. كانوا من شغالين بأمور الجمع، ومع ذلك لهم ألم وراءه، ألم وراء بطرس أندراس تدع الكومة سيادة الناس، فصاروا وراءه، صاروا وراء المجهول، وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون. معرفوش. المسيح ما كانش ليه بيت ما كانش ليه مكان إقامة لم يكن له أي ناس ندراش فمشي وراه وهم مش عارفين يروحين وكان بينش من بلد لبلد من قرية لقرية زي ما قال الاستاذ يطوف المدن والقرى يكرر بشارة الملكوت فلهم عارفين له بيت يقيم فيه ولعارفين له بلد ولا عارفين له وظيفة في المجتمع ما كان في ايه وظيفة في المجتمع كانوا بيتقوه معلم لكن لم يكن من صواقف المعلمين المشهورين في ذلك الحين لا من الكتبة ولا من الكريسيين ولا من الصدوقين ولا من حد ولا من مش من مش من حد خاص وكان مالهوش وضع مالي ولو فجأه ولما خرج وراه ما قالولوش هيكون وضعنا المالي ايه زي ما دلوقتي بنيجي نشتغل الشئ يقول هيبقى وضعي ايه واصدرت ايه المره السابقه ايه واعدوات ايه الاقي لا علمه انتو كمان ما يكونش ليكو وضعه لا يكون لكم ذهب ولا صده ولا نحاس في مناطقكم نحاس ده زي المالين بتاع زمان يعني وعلهم لما تنشوه وتروحوا تمشاره تعودوا في الناس اي بيت دخلتموه قولوا سلام هذا البيت، ومع ذلك قالوا له تركنا كل شيء وسبعناك وبدأوا من الصفر او من تحت الصفر زي مثل مرقص الرسول لما جه مصر ما كانش ليه ولا كمينة في مصر ولا ليه اي استيث في مصر ولا ليك شعر مسيحة في مصر لبعكد على باب الله لا يوجد شيء معه بيشتغل من السفر وهذا كل الرسل في كل بلد ذهبوا إليه لم يكن لهم كنائس ولا شعر ولا مالية ولا أوقاف ولا حداد وبدأوا من الظخر أن لهم أجعلكم صياد الناس بهذا الشكل وحتى ما كانش إليهم مواهب سلام عشان كده بيقول المزمور الذين اللذي... لا قول لهم ولا كلام ولا تفق إلى أخطار المسكونة بلغت أخواته ومشي هؤلاء أدبى الحاجة فيهم أن السيد المسيح دعاكم وقال لهم أدعلكم تعال ورائي أدعلكم صيابي منك تمشي ورائه ليس وراؤه فقط من جهة المكان انما وراؤه ايضا من جهة المبادئ من جهة المنهج من جهة الاسلوب اسلوب الخدمة من جهة الروحيات استبتعان ورائي في هذا الجو في السيرة في العمل زي ما بيقول الكديس روحنا كما سلك ذات ينبري أن يسلك هذا أيضا قال لهم أدعلكم صيابي الناس وهنا في كلمة أدعلكم في المرطيق يعني لا الناس سيدعلونكم في هذه الخدمة ولا أنتم ستدعلون أنفسكم إنما أنا الذي سأدعلكم صيادي الناس صياد الناس يعني ربح النفوس لله وللملكون لأدعيكم قواني يعني المسيح قال لهم ادعيكم صياد الناس ازاي يجعلهم قواني هو يعمل فيهم هو المعلم ويتكلم من فقواهك زي ما يقول لهم المتكلمين بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم يحنى عشر اشهين هو الراعي زي ما قال انا هو الراعي الصالح الراعي الصالح عبد الجسعة الخراف ويرعى الناس بواسطتهم انتم ستبقوا مجرد ايامك هذه الاواني تعمل فيها روحي تعمل فيها روحي وتعمل فيها محنتي وتعمل فيها قوتي وانا معكم كل الايام وانا العامل فيكم والعامل بكم والعامل معكم انا هخطوا كده صورة وانا اللي بشغل بواكي وهم قدوا يبقى كده واي خادم ناجح لازم يبقى كده يعني الخادم اللي يستكر ان بزكاؤه و هو اللي يخدم الكنيسة يبقى بيعتمد على الزراع بشره لألهم انا اللي هعمل فيك. وأنا اللي هعمل لكم أنا اللي هدعلكم سيارين للناس أنا اللي هدعلكم سيارين للناس أنا سوف أفيد الناس لكم أريبكم كلام أنا اللي سوف أفيد الناس لكم أنا أعلمكم السير مشاعل انكم بيعلمهم مش الشيء لأول مرة قال لهم ترموا الشباب في الأعماق ومرة ثانية قالوا ترموا علييني السفينة كان بطيبا قال لهم أنا اللي خلت البحر وأنا عارف السمك اللي فيه موجود فين أنا اللي خلت البحر واللي خلت السمك وعارف السمك اللي موجود فين وهرشدكو على المكان اللي موجود فيه السمك وارشد السمك على المكان اللي يروح لكم فيه وتتقبلوا انتم السمك والصيدو واسموكو انتم اللي صدتو وانا اللي عمل لكم كل شغلان انا ارشده الى شباككم وأجعله يذكر فيه ده من النحر ومن النحر الروحي. من نحر من نحر الروحية ربنا عارف جو وعارف الناس وهو اللي يدع الرشد في الكلمة التي يقولونها ويدعي الناس الأذن التي يسمعون بها ويديهم الرغبة في التنفيذ ويبقى يدعيهم السيادة ويبدأ اللي عايزوا ينشغل في ذاتك لكن اللي يقول له لا يا رب ما تفسد انت بس تدعوني ومعك راجل انا اللي اعجب لك الناس وانا اللي هفر يقول له طب خلينا ما نشوف شطر على عمل عمل علشان كده السيد المسيح قال من اراد ان يدعني فلينكر ذاته يخلي ذاته من هذا الاعتماد على الذات عشان ربنا يشتغل فيه. هدحكم <تصفيق> <تصفيق> سياد الناس. السيادة لازم يحط الثوم للسمكة. وانت مع ال شمس يصيد الناس. لازم تدوهم الصعب اللي يجذبهم الصعب ده يكون كلمة طيبة يكون هزة عميقة يكون تعليم هاشا يكون آية مؤثرة يكون قشفة مؤثرة يكون شيء يقرب إلى الله ويديهم الصعب السمة كثيرة كده مغير حاجة أقل إن لم يكن لكم ما تقدمونه لهؤلاء الناس من كلام الحكمة والمعرفة والعلم قدموا لهم قدوة عملية طيبة يتعلمون منها يعني أنت كلام دا من الفصل للرسل والأي واحد انت في بيتك تقدر تجزد جارك لربنا بالقدوة الصيبة اللي موجود عندك تجزد صديقك لربنا بالقدوة الصيبة اللي موجود عندك تجزد اولادك عيلتك اهل ديتك بالقدوة الصيبة اللي بتقدمك هو كله كلام لا مش كلام لازم تكون الصياد ماهر تجد بالناس اذا كنت الصياد ماهر تجد بالناس كل من يقابلك تقدم له رسالة طيبة الله ربنا ارسل هذا الانسان الى طريقك عشانه عشان تقول له سلمات صيبون اشهالك عش لا عشان تقدم له رسالة صيبة يستفيد بيها كائمة من فعن وشفنا الشبابي في مناسبات عديدة في لنبس والخص الحبش ماشي في استشكا لأ الخص الحدث داخل في المركبة بيقرأ السفر أشياء قال له إيه اللي بتقرأه فهمه فهمه وانتهى الأمر بإنه جايب ربنا وعنده في ذلك الوقت. ناري جردس والملك لما خفض على ناري جردس ودوه الأصر أرادوا يعني يلصوه عشان يرجع عن فيماه وكانت موجودة أمريكا في القصر استطاع أن يقنعها فآمنت وستشدت على يد زوجها في كل ديانس الذي فتلت الفجيزة في رينا في سويسرا لكانت رحت مع الكثيبة الصعوبية لكن وهي موجودة هناك استطعت ان تحدم خدمة جليلة واعتبرت من ابطال الايمان اللي ابثلوا الايمان الى سويسرا ويقال انهم بنوا عليها على اسمها حتى الآن حوالي سبعين فنيسة ذرينا كديسة مصرية اتنصش الرسولي حتى في المنفى حينما كان ينفى الى بلاد الغرب كان فرصه ايه يقدم رسالة لأهل الغرب زي انصر ناطق من تكون في كل مكان يحل فيه على رأي الناس ده الراجل النبيل من اللي للعيد له منفعش مجبروني انه عقد يعين رسميا لأداء كدمة معينة بوليس اسجام في لفتي لبوليس المزغون هو البنين وشيء. ولكنه استطاع ان يقدم كلمة صلى الله لترجم في لفتي وأنه خلص نفسه. نرى مرق بالنسبة الأميانث أول واحد قبله لما كانت دينته أيضا تطلع لقى كل من شمو جذبه إلا المؤمن وصار أول مؤمن في مصر وجذبه الطبيب مريم مصر. مش ذاول إن السياق الناس. يكون إنسان له خدمة رسلية محددة كخادم في التربية كأسفق كواعد لا لا لا الخادم صياد للناس كيف يستطيع أن يصيد أي واحد يأذن يكذبه إلا ربنا يكذبه إلا ربنا حتى لو كنت جميل في الكليه حتى لو كنت ضارك في الشارع حتى لو كنت جميل في الشغل كل ده بتهم معين يقدمه الصياد الصياد أيضا يحتاج لعمله بالاصطاد يعني ما فيش صياد اول ما أو يرمي الشباك اللي هي اسمها سمك او رمي الصناره اسمها نت سمك لا ده بيحصل زي ان اي سي ان وكين دايما ميد هتكليت انسبشن فدايما من صفات الصياد ان يكون صبورا لا يكون ملولا لا يبركه الملل ولا بيك ولا يطلب السرعة في الاستدابة لا أبدا يكون صابر. زي مثلا الزارع ما بيرمي البذرة ويصبر لما تطلع وتخطر فإذا كنت أنت خادم عشان تكون صيار للناس لازم يكون عندك صبر تصبر على التلميز على التلميز المناكس في فصله. تصبر على الشاب المنحرف لغاية ما يعتبر تصبر على الانسان المفيد بهذا معينه يعني مثلا واحد يلاقي انسان بيشهر سبابه يتسلمه كمياتين ثاني يوم الاهر الشبس جايز ولم فيش خايدة فيه جد لا يأخذ انت فكرك العادة دي يعني الواحد راح ببطلها كده في لمحة البطل تاخد واحد على بال ما يجب نتيجة لابد للصياد الناس ان يكون عنده صبر وطول بال لغاية من نصيحة صيبة اللي بيقولها تأتي بنسيجة ولو بعد حينها السيد المصيح صبر على أهل السامرة لسلاميذ مرة قالوله أتشاءل جنس النار من السماء كما فعل إليه وتحرك رجال نبينا قال لهم لستما تعلمان من يروحين أمثن استنوا نصبر عليهم لمن شاء لغاية لما جاء الوقت وآمنت مدينة الكامرة بالشغل بطول البال الذي يجب أن به سياد النجوز ربنا صبر على أريانوس اللي كان والي مصر أيام الرومان وكان بشع في استهداته يعني لما كان يعذبه اي اجيس يلقى ما تشكي في فايدة فيه يبعثوه الاريانس ويالي هم سمع علشان الرجل يعرف يتشنن في طرق التعذيب اشد من غيره صدر لغاية لما هو امن وصار شخيفا ربنا صدر على كيف اليانس الساحق لغاية ما امن وصارت كبيرة. ربنا صبر على مريم القسية لعيسى لما ثابت وصارت من السواح صبر على أورستيموس لعيسى لما ثابت وصار من أصال الإيمان ومن كان الروحانية في العالم صبر على الدولة الرومانية في كل الصحاداتها بالمسيحي لغاية لما الدولة الرومانية اعلنت مرسوم ميلاد سنة 313 بالقرية الدينية والامبراطور كوستانتين صار مسيحيا ويتعمل في اخر حياتنا أيضا الناس اللي بيشتغلوا بالصير لازم يكون عندهم حكمه لكشف النفوس الحكم تلقش ده في الارض في الاعماق الحكمه اللي بيرعى عليها كتاب رب النفوس الحكيم الحكمه التي بها لا تحمل الناس فوق قدرته يعني مش واحد لسه دخل في حياة الثوبة يسقل عليه بواجبات أخيه ما يقبلش عليها لالرسول قالت خيثكم لبدا لا تقامر لأنكم لا تحتملون والأباء الرسول قالوا لا نسقل على الأمم الداخلين حديثا إلا الإيمان يكفيهم إنهم يمتنعوا عن الأصنام وعن الجنا والمخمور والدم الحكمة النازلة من فوق ولذلك لما رأىهم الشماس السبعة قالوا من شرورهم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة مع ان اللي مملوء من الروح القدس طبيعي بيكون مملوء لكن الحكمة لكن جودة حيث الحكمة بالذات لأنها مهمة في نفسك النفوس. الرسل كانوا فعلا صيادين للناس كان لهم تأثيرهم القوي أول ما خدوا الروح القدس بعيزة واحدة جاءوا ثلاث ثلاث تعنّدوا بعد حكاية الشفاء الاعرى بقوا خمس ثلاثة بعدين جماهير من رجال النساء بعدين مدن بعدين اقالين بعدين في الثلاثين سنة الى اخطار المسكونة بلغت اسوافنا كان لهم تأثير قوي كانوا سيارين مهرا للناس المسيح قال لهم تكونون عيشوا اودا فشهدوا لخيامته وشهدوا للهوزة ولتعالينه وشهدوا لمجيء الانسان شهدوا بكل مظاهرة وبلا مالة بكافة الطرق وكانوا يكسبون على كل حال قوما كما قال بوليس الرسول كنت لليهودي لليهودي لكي أربح اليهودي كنت لليوناني لليوناني لكي أربح اليوناني كنت للذين بلا نموذج لأني بلا نموذج لكي أربح الذين بلا نموذج كنت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما رجل صياد ما يدرك بيعرف الأسلوب الحتيل اللي يتفاخر به مع كل أحد يعرف ايه المفتاح الذي يسبح دجل كل قلب ومفتاح ده, ده وكانوا صيادين مهرة واحتملوا كل الصفاد وكل تعف وكل تعف من حجل انهم يوصلوا كل الله للناس بالسجون بالجلبات بالتعذيب ناس وشهداء بالمجاهرة قالوا لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش ينبغي ان يصاع الله اكثر من الناس بشروا بالايمان في كل مكان وكانوا مستعدين في كل حين لاجابة كل من يتألهم عن سبر الذي فيه. وايضا صاد الناس بالفجوة الحسنة الصالحة التي قال عنها يوحنا الرسول لهذا أولاد الله ظاهرون وأيضا بمعجزاتهم وبقوة تأثيرهم بولث الرسول يكلم في نفس الوالد فارسعد في نفس الوالي لما تكلم بولش عن الصوبة والجينونة والتعبت مع انه كان اكير كان لمنذلك اغربات فقال له بقليد ان تطنعني عن حطيرها الشهيدة هذه هي الشهادة التي يشهدها وانت هل انت صليات للناس هل انت بتشهد لربنا هل بتشهد لربنا فيتك واشفع اصحابك هل تقدر تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب هل تقدر تقول انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب هل تستطيع تقول مع المسيح الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك وعرفتهم كلامك على الاقل لما كنت الصياد ماهر فاوعد ضيعا لبراك زي الصياد اللي قالوله يا صياد ست اشي اللي حتى اللي في الشبه كان فربنا يكون معاكم